قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق, وكان الإنفاق كان قصورا وكان الانسان قصورا